بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا تلك آيات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعلاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض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 وَأَنَا إِلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مَغْفِرَةٌ لِّلنَّاسِ عَلَى هُمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلٌّ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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مرد لَهُ, وما له نَسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الرِّحَانِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِي لا لَهُ له بشيء، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها, وكرها وظلال بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل افاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فتشابه الْخَلْقُ عَلَيْهِ قل اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَا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 ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يطلب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له له أن لهم ما في الأرض جميع ومثله, ومثله معه به هؤلاء لهم سوء الحساب ومؤاهم جهنم, ومأواهم جهنم